بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حديثنا عبر النوم حديث قلني سدس الصوتي الحديث الثامن عشر أنا عبيد الردم جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاد بن الجبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثة كان أبي ذري مقاني ساج جندب بن جناد كتايفي أبا عبد الرحمن معاذ بن جبل الرأودي ربي سرها جالة رسول ربي الرأودي قال رسول النجر اتق الله حيث ما كنت التوتات وأتبع همتو خرد في جاري تمحها نحيتي خير سنهمتو وخالق الناس انما وجهن عمل جاري قباد يوكنم ولين بخلق حسن عمل جاري دان رواه الترمذي إمام الترمذي توديسي حديثا وقال نجد حديث حسن حديث كن جاري وهي بعض النسخ غاري كتابا كيست نفقه يغمر رفه ما غاري كيستي حسن صحيح يتيقون حسن جراه قسم الدنجر ملي توكما على كل هذه الحديث من امام الترمذي تو ديسي حديث ابي الدر راه لفظي كنا نجيو يتكناني يرغكنا حديث معذرة راله لفظي بروتين وديسي جلاني هذا هو حديث نكني قاو ديفامي ابي در الراي معاذي في متي معاذ كيسنجرو جلني كرين ور معاذي الراودي فامي جلني دو كوري سلام نس لا فادا كارا براتين لي اودي فامي تنجرام دامسي رسول ربي معاذي داما كارا براتين قاو ديفامي تو إنك تأتي قوما أهل كتاب كجد يا معاذ اتي ور يهودا نثارات تقاجرتا جلالي اتهمان كيامانسان حديث نكوني نعم سرسول ربي والقباتي سني جدو حق ربيتي في جدو حق غبروطا تنمر جرتو والقباتي غبروطا تقر حق لما تجرا حيث تتكى تربيتي سني ربي صداتو Hamtuyo dalage, ya dalage duban, darage sanin Hamtu tu haquna kalamata haqa gabrotaati hayti gabrota ka namar jirtu amala gari dan wajji jiratur taqawa wajtenu taqawa jittun sira shari'ati gabrichi wan jiddu fi sodatu Wajiduu isa girdoota ka yaekchuuna Ajajesari ajala deeme Hamtu yo hojjate gaari duubaan itti hojjatee farrah ha kuura Hamtu hojjatii duubaan gaari hojjatu jechuun martaabaala makaba Kandura. duraa hamtu mo hojjatan tan narra ha هجت و بخير قافه كني حمت سنها مره اوفت وجك كد لاقمت يجو توكخان كلمتا ودتي يادن ربما هججت هجت و بخير حمتها نرهيت يادن ما يجو حيتي, حيتي مثني كبروتا ركبي وجن عمل غاري دان جيراتشو عمل بريدا يسا وجن جيراتشو كونس جمله تقواكي ساغلاجيچو لكن ونن الدباثف يثطيو يبك قودداك باجيچافي خلوق جيتشون هي كالا ماقبا توكو كوالي خلوق او تجنن دينا جيچو دينا او رب بن قرانك كيفت وانك على خلق عظيم ويتير امام مجاهد فأكف السرانيتي دينا قد ترتججوا معناه كنا كنا خلق ويتجنوا دينا نمتكون خلق قبا ويتيتو دين قباجوا دينا توام ببريدات نمجن يودين قباتي واسال يودين قباتي يودين قباتي جرات يودين قباتي يودين قباتين نمن يودين قباتين kamajira amara gartani ol korega de hada jechu yodin qabate ije namara qabate Salfata jechu yodin qabatin kamajiru mar rafsa de ma arabni she saga de hada tokokana kallamata khassi kadumfa jechu suni namo wajin amala jirachu jechu amala gari dana jirachu jechon huji fi jechake jechu لاللي وخالك الناس بخلق هسن عمل بريدان نمو الجنجرات دو جنة أكسستي لامس رسول ربي كانعو في اللي التجنة نمو اللي دبرت نجتشو ربي ورأ دبان نمو الجنجراتي كبجا دنيا أخرات تللي تنملكه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته